اسمع اسمعوا ونوليا والله حرم بالضبط مايك جمعت علامي يا ابن امي انا جمعت علامي يا ابن امي ولا ماي آيات وبجيتك لا حضر جدت ولا امك ولا مايك اشيلك صعوب يموزم ولم اياتك وصد لعيونك تعاتب بذيك هيا وانظر عيونك تعتيه هيا ابداي كواكب هاشمية فوق ارض المنيه والشدفن على السجاد كلهم وزر الأسات واليرضع يرضع ضحيه فوق ارض المنيه يا واكب هاشمي يا saall so. Jätä pois, ei Jaa, السيف يا عيله لا ينطع عيله يبيا هراديب يا عايره لا رضيل عاطي How <laughs> لا ولا يا اللي رضاع رايح يا ظهق قلبي كل ليلي اي لي حسين عينينا وشايفه الحياة جاربه اعدي اضمع وضيعي السجد اذا كي الرب بيهدى اضمع وضيعي السجد لقى السياف اللي ايدي بيضع وضيعي وخد لقى يا اما ساهم بيقض الحين اي ويدعى لقمر ما الله وي ويدعى الحين اي ويدعى لقمر ما حيصيب عيا سبخا وين شفع يا لا يمه الشن متخاضه ولقا ديت وين شفع يا لا يمه وظهر العشرة عليها. وسيح قد كل ضلي عاية غير بصيدره وسيح قد كل ضيني هاي غير بصيدره علي غط علي غط اي ابو حزني وي وعلي منن هيله لا ينطفى ما ينحرق أو يامنن هيله لا ينطفى اتمنحرق سمع لما يا قايب له علي يا ابني يجي سمع لما يا علي يا Ee me ewuule eyadi In the language قادر الله البيت صلاح مين غاتي قرآني, و... قرآني وعيلي هيا خيا عشرة هل قرآني وعلي خيا علي ديت عشرة أو سحقت كل ضلية آية تعبير صدر علي غاضب. علي غطة ايضاهم حيث نوي بصبر او علي من حين لا ينصر يتمي ناحرة سيمع لاما يقا يبلغ شكل علي ابن قلغ اريدتنا ييمي وليدي Aamda Allah, ala ytik, ala arziflej, ala arziflej, ala arziflej, get me which one... هذا اصغر في دائي الضايع <سؤال> لي الامه جابر شاب دا يشتوي او بالليل الدام هل جابر شاب دا يشتوان او شاعر بالليل الدام عبد الله حبى ويدريش مي وي الرامي عبدا ولا في ويدريش حبى وي دريش طوضي الرامي رضا ايل غا ياي ساي ليت حيا وعاي أن كل زيت ما ينحط ويه موضح هنا على وهنا ويهنا في أيام حادة ويهنا جت يوم الشعبك على الأكبر والله أنصاره على وعش ah it's <laughs> been ya, my God. Come oh. on.